هذا تعريف علم النحو بلغة وصلاحا أما حكم تعلم علم النحو حكم تعلم علم النحو نعم هذا بالنسبة لعلوم الناس. اما بالنسبة لطالب العلم فهو فرض عين عين على طالب العلم السماء طيب كنا تكلمنا كذلك عن السبب الذي وضع من اجله علماء النحو علم النحو نريد احد يبين لنا هذا السبب نعم نعم نعم ظهور اللحن والخطا في اللسان العربي بسبب اختلاط العرب المسلمون المسلمين العرب بغيرهم من الامم التي لا تتكلم باللغة العربية نعم طيب بعد ذلك بدأنا بأول باب من باب النحو وهو تعريف الكلام عند النحويين ما هو الكلام عند النحويين من ما هو الكلام عند النحويين أيوة. نعم. لغة كل ما يتكلم به في اللغة يسمى كلام أما في الصلاح النحويين قالوا أنه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع اللفظ المركب المفيد بالوضع قلنا ما كلمه الله تخرج شيئين شي او تقرئ شيئا نعم فما هما نعم نعم تخرج الكتابه لان الكتابه لا تسمى كلاما عند النحويين و وكذلك الاشاره فاذا اشرت الى احد هكذا اجلس يعني اجلس هكذا لا يسمى كلاما عند النحويين وقلنا بعد ذلك اللفظ المركب اللفظ المركب قلنا معنى مركب اي ما تركب من كلمتين فاكثر سواء كان هذا حقيقه او تقديرا ثم بعد ذلك قلنا القيد الثالث المفيد المفيد اي الذي افاد فائله يحسن السكوت عليها واظن كنا وقفنا عند هذا الحد نكمل ان شاء الله كنا قد توقفنا عند ولا فرق بين أن تكون الفائده جديدة أو معلومة للسامع من قبل فلو قلت السماء فوقنا كان كلاما مع أنه معلوم ولو قلت الأرض تحتنا كان كلاما لأنه مفيد تمام اذا المفيد يدخل فيه المعلوم وغير المعلوم المعلوم كما تقول السماء فوقنا هذا يسمى كلام لانه افاد فائده يحسن السكوط عليها الارض تحتنا نعم يسمى كلام مع انه معلوم ومع ذلك يسمى كلام لأنه أفاد فائده يحسن السقوط عليها أو كان أمرا غير معلوم كان تقول لأحد نجح محمد وهو لا يعلم بنجاحه بالنسبة إليه أمر غير معلوم آه هذا يسمى كلام إذا. الكلام هو اللغة المفيد سواء كانت الفائدة معلومة أو غير معلومة عندما نقول الله واحد هذا يسمى كلام لأنه أفاد فائدة يحصل السقوط عليه مع منا كلنا نقر بالوحدانية ومع ذلك يسمى كلام مفيد كذلك ومنه كذلك قول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماو كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماو هذا كلام معناه تحصيل حاصل طالما هم ناس جالسين وحولهم ما إذا هم قوم جلوس حولهم ما لم يأتي بجديد واضح ولا تحصيل حاصل كأننا والماء من حولنا هم يجلسون والماء حولهم إذن هم جلوس وحولهم الماء ومع ذلك يسمى إيه كلام لماذا لأنه أفاد فائدة يحسب السكوت عليها وقو... فهذا كلام مفيد مع أنه تحصيل حاصل لأنه إذا كان الماء من حولكم فأمتم دلوس حولكم الماء وقوله رحمه الله بالوضع مراده بالوضع أحد أمرين أو ان شئت فقل أمراني الأول أن يكون الواضع له قاصبا وضعه فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهادي فهذا لا يسمى كلاما لان واضعه غير قاصد له قيد الرابع من التعريف لا بد ان يكون كلام قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد آخر قيد بالوضع ما المراد بالوضع امران اول امر أن يكون المتكلم قاصدا وضعه قاصد وضع هذا الكلام هذا القيد يخرج كلام المجنون واحد مجنون يتكلم لا يسمى كلاما منه لأنه لا يقصد بذلك الكلام شيء كذلك النائم في نتوى ونائم كذا بيتكلم هذا لا يسمى كلاما عند النحويين لأنه لا يقصد به شيئا كذلك الهادي واحد بيهدأ بالكلام كذلك لا يسمى السكران وهكذا حتى ولو تكلم كلاما نفيدا لا يسمى كلاما عند النحويين لأن من شروط الكلام لا بد أن يكون قاصدا له تمام. العمر الثاني بالوضع أي بالوضع العربيه بمعنى أنه مطابق لللغة العربية فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء لكن العربية لا يفهمه لا يفهمه، فإنه لا يسمى كلاما عند النحوين لا بد أن يكون هذا الكلام باللغة العربية الفصحى الصحيحة اما اذا جاء بلغة اخرى العربي لا يسمى جاء باللغة الانجليزية او الفارسية او الى غير ذلك من اللغات لا يسمى كلاما عند النحويين لا بد ان يكون قاصدا له وان يكون هذا الكلام باللغة العربية لا يكون بغيرها من اللغات اذا كان القيود في التعريف قال القيود اربعه الجواب اربعه اللفظ المركب المفيد بالوضع اربعه قيود نعم لا لابد ان يكون باللغة العربية الفصحى اما اذا كان عاميا لا يسمى كلاما عند النحوين كذلك اذا كان يتكلم بالعامية هذا لا يسمى كلاما عند النحوين بأهل اللغة فصحة يلخص الكلام الذي مر علينا فيقول اللفظ خرج به الكتاب والإشارة ولو قهمت المركب خرج به ما لم يكن متركبا والمركب يشمل ما تركب من كلمتين حقيقة أو تقديرا المفيد خرج به ما لم يفد وإن تركب من ألف كلمة المفيد يخرج غير المفيد حتى لو كان هذا الكلام مترقب من ألف كلمة أو أكثر بد أن يكون مفيدا فما دام لم يفد فليس بكلام بالوضع قلت يحتمل معنيين بالوضع من المتكلم به بأن يكون قاصدا له وبالوضع من حيث اللغة العربية بأن يكون مطابقا للغة العربية لأن كلامنا بالنحو الذي نريد ان نطبق كلامنا به على اللغة العربية نعم مثال على ما اجتمع فيه القيود الاربعه المذكورة كثير من الأمثلة طبعا كما قلنا محمد مشتهد الله واحد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا يندرش تحت الكلام منه إذا قال القائل بسم الله الرحمن الرحيم هل هذا كلام أم غير كلام الجواب كلام أي هو كلام هل هو مركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو تقديرا الجواب تقديرا لأن التقدير بسم الله اقرا لو لم تقدر اقرا لم يكن كلاما اه نعم عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم باسم جر ومجرور والجر والمجرور في اللغة لا بد له من متعلق يتعلق به دائما هكذا فباسم جر ومجرور متعلق بمحذوف تقديره اقرا بسم الله الرحمن الرحيم او ابدا قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم او ابدا درسي يعني مثلا وانا ابدا الدرس قلت في الاول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا اي ابدا درسي بسم الله الرحمن وهكذا فالجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره اقرا او ابدا قراءتي واذا كنت تكتب بسم الله الرحمن الرحيم يكون المتعلق تقديله أكتب بسم الله الرحمن الرحيم إذا نعم نعم نعم في الجر والمجرور دائما يكون محذوفا يعني حتى في الخبر نقول محمد في البيت أو في الدار يكون محمد مبتدأ وفي البيت أو في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن او مستقر في الدار او استقر محمد كائن او مستقر او استقر في الدار نعم فهذا بسم الله الرحمن الرحيم كلام لانه متركب من اكثر من كلمتين لكن في مقدر والتقدير اقرا باسم الله الرحمن الرحيم ولو لم تقدر لم يكن كلاما لو لم يكن في تقدير لا يصح ان يكون كلاما ان باسم الله باسم جر مجرور واسم مضاف واسم الجلالة مضاف اليه والرحمن صفة والرحيم صفة ثانية اذا ليس يعني على هذا الاعراض لا يكون من ضمن الجملة الاسمية ولا من الجملة الفعلية آه لذلك لابد ان نقول ان الجر والمجرور متعلق بمحذوف تقدير اقرا او ابدا قراءتي او اذا كانت كتابة اكتب الى غير ذلك واضح ولهذا لو تقولوا الرجل القدير البارع الفاهم وتأتي لأوصاف عديلة لم يصر كلاما حتى تاتي بالشيء المفيد لأن السامع لا يزال يتطلع أو يتشوف إلى شيء آه لو قلنا هذا المثال الرجل القدير البارع الفاهم هذا اربع كلمات, أربع كلمات ومع ذلك لا يسمى كلاما لأنه لا ذال السامع يتشوف مال هذا الرجل هذا الرجل الذي وصفته بهذه الصفات ماله لا ينتظر هو يعني سافر أو لم يسافر ناجح ولا غير ناجح فائز ولا غير فائز لا زال يتشوف إلى الخبر لا ذل ينتظر كل هذه لا تعرف صفة لا تعرف أخبارا بل تعرف صفات الرجل القدير البارع الفاهم كل هذه تعرف صفات اذا لا يسمى هذا كلاما حتى لو وصفته بألف صفه لا يسمى كلام لانه لم يوفق سائله يحسن السكوت عليها معه. بعد ذلك في أحد له سؤال في هذا الدرس في باب تعريف الكلام نبدأ في اقسام الكلام نعم الدرس الثاني اقسام الكلام ثم قال واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اي اقسام الكلام ثلاثه والحصر يحتاج الى توقيف فاذا قال قائل ما الدليل على ان اقسام الكلام ثلاثه هل في القرآن ما يدل على أن اقسام الكلام ثلاثة أو في السنة ما يدل على أن اقسام الكلام ثلاثة أو في الإجماع ما يدل على أن اقسام الكلام ثلاثة أو في القياس ما يدل على أن اقسام الكلام ثلاثة نقول ليس في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس لأن هذه الأدلة إنما نحتاج إليها في إثبات الاحكام الشرعية أما النحو فلا يحتاج إلى هذا لكن للعلماء دليل على انخشار اقسامه في ثلاثة وهو التتبع والاستقرار نعم أقشام الكلام النحويون نظروا في الكلمات العربية فوجدوها تنحصر في هذه الأنواع الثلاثه فقط اسم وفعل وحرف هنا شيخ ابن سلمين يسأل هل هناك في الكتاب في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو القياس ما يدلل على أن أنواع الكلام أو أقسام الكلام ثلاثة؟ قال لا. لا لان هذه الادله او ما يدل به اربع مصادر الادلة يحتاج بها في الاحكام الشرعية اما النحو لا، لماذا حصروا هذه الانواع في, في, في الثلاثة هذه دون غيرها قال هذا بالتتبع والاستقراء اه بحثوا في الكلمات العربية وجدوها لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة فقط لا اسم وفعل وحرف فقط لا يوجد في الكلمات العربية إلا هذه الأنواع الثلاثة إذن لا في القرآن ولا في السنة ولا إجماع ولا قياس ما يدلل على هذا وإنما هذا ماخوذ من التتبع والاستقراء لكلام العرب بمعنى أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقروا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثه اسم وفعل وحرف أما أسماء الأفعال مثل صهف فهي لا تخرج عن كونها اسماً يعني فالاسم, فالاسم يشمل الاسم الاسم واسم الفعل اه بمعنى اذا قيل انت تقول ان انواع الكلام ثلاثه اسم وفعل وحرف ما في حد اسمه اسم الفعل مثل فصح او مه بمعنى اسكت ومه بمعنى اكف وهكذا واف مثلا بمعنى اتضجر الى غير ذلك هذا يعني يريد ان يعني, يعني كنوع اعتراض ستقول اسم وفعل وحرف ثم في حدث اسمه اسم وفعل قال اسم الفعل هذا يندرج تحت الاسم اسم الفعل يندرج تحت الاسم فالاسم نوعان اسم خالص مثل زيد ومحمد وعلي ورجل وبيت وبحر وكذا واسم فعل مثل صه ومه وقف الى غير ذلك من اسماء الافعال اذا اسم الفعل ليس نوعا خاصا بنفسه بل هو يندرج تحت الاسم يعرض حسب معنى صه مثلا تعرض اسم فعل امر بمعنى فكرة والفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا تقدير انت كذلك مثلا اوه بمعنى اعجب او اول بمعنى توجع اسم فعل مضارع كذلك مثلا وي بمعنى اعجب اسم فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقدير انا هيهات مثلا بمعنى بعد آه. هيهات هيهات لما توعدون تورب اسم فعل ماض بمعنى بعوداء وهكذا نعم كل اسماء الافعال مبنيه نعم نعم في لا آه. اسم الفعل يعمل عمل فعله بمعنى اذا كان فعله متعديا بمعنى يرفع فاعلا وينصب مفعولا فهو كذلك اسم الفعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا واذا كان فعله فعلا لازما بمعنى يرفع فاعلا فقط فهو كذلك يرفع فاعلا فقط مثل نعم, نعم. ان يعمل عمل فعل نعم اللي هو مثل مثلا ص فاه بمعنى سكوت اسكت فعل لازم بس خلاص فعل الجملة انتهت اسكت يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا أن تقديره انت سكت محمد خلاص فعل لازم وهناك فرق بين اللازم والمتعدي بعض يعني يقرأ دائما في كتب النحو فعل لازم وفعل متعدي وهو لا يدري ما الفرق بينهما الفعل اللازم هو الذي يرفع فاعلا فقط ولا ينصب المفعول به اما المتعدي هو الذي ينصب المفعول به بمعنى يتعدى للمفعول به وينصبه يرفع فاعل وينصب مفعول به فصح مثلا مثل الفعل اسكت الفعل اسكت فعل لازم فصه كذلك اسم فعل امر لازم يرفع فاعلا فقط اما إذا كان الفعل فعلا متعديا فالفعل الذي بمعناه يكون متعديا مثله مثل عندما نقول مثلا دراك زيدا بمعنى ادرك زيدا دراك زيدا, زيدا, زيدا بمعنى ادرك زيدا عندما نريد ان نعرب دراك زيدا نقول دراك اسم فعل امر بمعنى ادرك مبني على الكسر دراكي اسم فعل امر مبني على الكسر بمعنى ادرك والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت وزيدا مفعول به مثل ادرك زيدا أدرك نعربه فنقول أدرك فعل مضارع فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدره انت وزيد المفعول به اي سوا اذا اسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي يدل على معناه واضح نعم بدون شروط بدون بدون اي شيء لا دراكي كسره فقط وكذلك عليك عليك اسم فعل الذي أمر بمعنى إلزم عليك فلان أي إلزم فلان ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم بنظر الفعل بنظف أنفس أي ألزموا أنفسكم عليكم اسم فعل امر ما نلزمه والفعل ضمير المسير تقدروا انتم وانفسكم مفعول به لعليكم نعم. أما, أسماء اما اسماء الافعال مثل ص فهي لا تخرج عن كونها اسما يعني فالاسم يشمل الاسم الخالص واسم الفعل والمؤلف رحمه الله نظر لكون كتابه مختصرا وللمبتدئين لم يحد الاسم باسمه الخاص يعني لم يحده بالرسم لكن حده بالحكم والعلامة نعم المؤلف هنا لم يعرف لم يحد الاسم يعني لم يعرفه لم يحده الحد هو التعريف ولكن حده بالعلامة يعني جعل له جعل لكل نوع نحن قلنا ثلاثة اسم وفعل وحرف جعل الاسم علامات والفعل علامات والحرف له علامة آه. ولم يعرف كل منهم كل منهم آه يقول نظرا لكون المقدمة هذه مختشرة كتاب مختشر في الكتاب في علم النهر وللمبتدئين في علم النح لم يعرف هذه الأنواع الثلاثة بالتعريف ولكن عرفه بالعلامه أو حده بالعلامة فقال لم يحد لسم باسمه الخاص لم يحد في كدا محوية كدا كيف بتاع كده حويه كده لم يحد كيف هذا لم كما نعلم من زمن طويل ذهبنا ومع ذلك الايه لم يحد الفتح كيف ذلك حد يعرف ولا جيل ها نعم اي طبعا الفعل حدة ليس معطل الآخر هذا الجزم عندما يكون بحذف حرف العلة يكون في الفعل المعطل الآخر فقط أما الفعل الذي ليس معطل الآخر لا يح لا لا يُجَم ب بحذف حرف العلة المعطل الآخر فقط زي مثلا لم يخشى لم يسَع الكافر مثلا في ذب نعم أقول أنا ما يست عليك قطع الله عليك الترق. تمام لم يحد الفعل هنا مضاعف والفعل يعني الحرف الاخير مشدد والحرف المشدد مكون من حرفين الاول ساكن والثاني متحرك فالفعل هنا لكي يجزم بلم هيلتقي ساكنان الدال الأولى شاكنة لأنها هي أصلا شاكنة حرثه مشبه بل أول ساكن والثاني هيكون ساكن كذلك يلتقي ساكنان فحركت الدال الثانية لالتقاء الساكنين نعم زي آه. جزاء نفسنا لا جزاء نفسنا فتحة تانية تقريبا لو جزاء ها آه يعني تحرك يحرك التنوين لالتقاء الشاكنين نعم تحرك تنوين شكون التنوين لالتقاء الشاكنين نعم آه لكن هنا نعم حرك بقى بالفات لالتقاء الشاكنين وفي آية سبيهة بذلك ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله ومن يرتد مع المن هذا الشرط هذا الشرط جازمة يعني تنزل الفعلين ومع يرتد منكم يرتد بالفتح لماذا هنا علامه الجزم سكون مقدر على الفاء وحذف هذا السكون لالتقاء الايه الساكنين واضح هنا كلمتان كلمتان لم يحد الاسم باسمه الخاص يعني لم يحده مرة ثانيه يعني لم يحده نعم كلمة حد وحد الحد معناها التعريف لم يحده هنا اي لم يعرفه لم يعرفه آه. اه والحد الحد في اللغه معناها ما يحيط الشيء يسمى حدا لكن عند في الصراع العلماء يقولون ولا يحد هذا يعني يعرفه, يعرفه, يعرفه هو لم يعرفه هنا اختصارا ولكن ذكر علامة الاسم وعلامة الفعل وعلامة الايه الحرف فلسم مثلا بعض النحويين يقول آه هذا ليس من كلام مؤلف الاجروميه وإنما هو من كلام شيخ ابن عثيمين فليسم مثلا بعض النحويين يقول هو ما دل على معنى في نفسه وخلا بهيئته عن الدلالة على الزمان يدل على معنى دل على معنى في نفسه وخلا بهيئته عن الدلالة على الايه على, على الزمن يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن مثل مثلا هذا مسجد المسجد هذا يدل على معنى هذا البناء معناه لكن هل اقترن بزمن لا اذا هو ايش هذا كتاب يدل على معنى وهو هذا الكتاب العرب وضعت كلمة كتاب على هذا يدل على معناه لكن بدون زمن مجرد عن الزمن كتاب هذا ليس له زمن ماضي ولا حاضر ولا مستقبل إذن هذا يسمى اسم هذا كوب يدل على معنى وهو هذا الكوب لكن هل اقترن بزمن لا إذن هو اسم هذا هو تعريف الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن ليس له زمن واضح وضعته وضعه تعرف على معنى كلمة مادل على معنى تدل على معنى يدل على شيء يعني سواء كان هذا شيء محسوس أو غير محسوس أو شيء معنوي ممكن يكون معنوي مثل الصدق مثلا الأمانة الكرم الشجاعة وكل هذه أسماء لأنها تدل على معنى عند العرب وغير مقترن بذنل حتى في بعض الكتب يقولوا الإسم الاسم هو مادل على إنسان أو حيوان أو نبات او جماد او اي شيء اخر آه. انسان وحيوان ونبات وجماد معروف شيء اخر هي الاشياء المعنويه مثل الصدق الامانه الشجاعه وهكذا وضح. والفعل هو ما دل على معنى في معنا في نفسه ودل بهيئته على الزمان. الفعل ما دل على معنى في نفسه ودل بهيئته على الزمان. إذن الاسم والفعل مشتركان في كل منهما يدل على معنى لكن الاسم مجرب عن الزمن. أما الفعل يدل على معنى مقترن بزمن لا بد ان يكون له الزمن مثل مثلا كتب كتب تدل على معنى وهو الكتابة مقترن بزمن اه كتب في الزمن الايه الماضي يكتب يدل على معنى نعم وهو الكتابه في الزمن الحاضر او لو قلت ساكتب مثلا في الزمن المستقبلي اكتب تدل على معنى هو الكتابة كذلك لكن تدل على طلب هذا الشيء كتابة هذا الشيء في الزمن المستقبل وهكذا فتحا تدل على معنى هو الفتحة برضو بزمن وهو الزمن الماضي شاربا او مشهر هكذا تدل على معنى وهو الشرب المعنى اللي هو شرب نفسه مقترن بزمن هو الزمن الماضي انا كنت يبقى في الزمن الماضي او اشرب يبقى في الزمن الحاضر وهكذا واضح اذا ما دل الفعل هكذا كل فعل هكذا يدل على معنى ومقترن لا لابد ان يكون مقترنا بزمن والحرف ما ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره نعم كل من الاسم والفعل له معنى أما الحرف لا يدل على معنى في نفسه بل لا يظهر معناه الا مع غيره ناخذ بحرف مثلا نقول مثلا من انا نقول من فقط لأحد فاهم شيء طبعاً. ليس لها معنى وحدها من وحدها كذا ليس لها معنى لما عندما نقول خرجت من البيت الى المسجد واضح معناه ولا لا بمعنى ان ابتداء الخروج كان من البيت اه افادت ابتداء الابتداء اه في مثلا اذا قلت فيه وحدها هكذا هل لها معنى؟ هل أحد فهم شيئاً من كلمة قلت والتكي وخلاص هل أحد فهم شيئاً؟ لا يشألها معنى إنما عندما نقول الماء في الكوب أفادت إيه المعنى؟ جلتوا في ذا الظرفية إيه يعني الظرفية؟ يعني أن هذا الكوب ظرف مكان للماء ظرف ظرف مكاني لما نقول نحن في المسجد اه افادت الظرفيه المسجد هذا ظرف مكان لنا وهكذا لام مثلا حرف هل اذا قلنا لم وسكرت كده هل افادت معنى ابدا انما لو قلنا مثلا لم اسافر اليوم او لم اسافر بالامس افادت ولا لا افادت اللي هو الايه النفس نفي السطر بالامس وهكذا اذا كل الحروف هكذا كلمة ليس لها معنى في نفسها بل يظهر معناها مع غيرها مع نفسها كده ليس لها معنى اننا غيرها لما تأتي في سياق الكلام تجد لها ايه معنى معنى آه. لم دائما تسمى حرف نفي وجزم وقلب ده يقول لم اذهب لم اقصر في واجب مثلا لم اقصر لم هنا حرف نفي وجزم وقلب نفي لماذا نفي لانها نافت حدوث الفعل بقام في حدوث التقصير وجزم لأنها جزمت الفعل المضارع بعدها وقال لأنها تقلب الفعل المضارع الذي بعدها تقلب معناه من الحال أو الاستقبال إلى الماضي تقلب معناه من الحال أو الاستقبال الى المضى أو الى الماضي آه لم اقصر قبل ذلك اقول لواحد منكم هل ذاكرت اليوم يقول لم اذاكر معناه ايه يعني لم اذاكر يعني قبل ما اجي هنا ما ذاكرتش كده ولا لا ولا مذاكر الان لا معنى لم اذاكر انا ما قبل ذلك صليت يقول لم اصلي يبقى هل هل معناه لم اصلي اني لم اصلي دلوقتي لا معنى إلى مصلة قبل ذلك قبل ذلك بخمس دقائق بعشر دقائق وهكذا لم ولما هكذا دائما يفيدان النفي والجزم والقلب كل منهم نفي وجزم وقلب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ولما لا زل لم يدخل الإيمان في قلوبهم وهكذا ولما يدخل الإيمان ويدخل بعدها فعل مضارع مجزوم كذلك بلما واضح؟ نعم نعم الفرق بين نفي بلم ولم كل منهما يفيد النفي والجزم والقلب لكن النفي بلم يكون في الماضي مطلقا لم أسافر بل لم أسافر منذ ساعة منذ ساعتين منذ ثلاث ساعات بالأمس وهكذا. أما النفي بلما يكون متصلا بالحال إلى الـ قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي إلى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم في فرق آخر فرق آخر أن النفي بلما غالبا يكون في المتوقع الحدود يقول مثلا هل صليت يقول لما أصلي يعني إن شاء الله أصلي الصلاة دي متوقع أمر متوقع الحدود لما يدخل الإيمان في قلوبهم يعني دخول الإيمان في قلوبهم أو المتوقع آه يت... يت... نفي بلما يكون في الأمر المتوقع غالبا دائما بخلاف النفي بلما فإنه يكون في المتوقع وغير المتوقع يكون في المتوقع مثل صلي تقول لا بصلت متوقع شيء ما وغير المتوقع طبعا مثل سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد آه. لم يلد ولم إيه يولد هذا أمر غير متوقع لذلك جاءت لما هل يجوز بغير القرآن أن نقول أن نأتي بالنفي بلما هذا لا يصح لا يصح لا يصح أن نقول لما يلد ولما يولد لأن النفي بلما يكون في الأمر المتوقع وهذا بالنسبة لله تعالى أمر مستحيل. وضح؟ لا بالنسبة لفرط بين النفي بلما وإيش ولم في الحس القلب في الحس النفي النفي بلما يكون في الماضي مطلقاً أما النفي بلما يكون متصلاً بالحال. الأمر الثاني أن النفي بلما يكون في الأمر المتوقع الحدوث. تقول اقول لك صليت يقول لما أصلي إن شاء الله حفظت لما احفظ يبقى الحفظ ان شاء الله المتوقع إن شاء الله اما النفي لم يكون في المتوقع او غير المتوقع المتوقع لما تقول لم احفظ ده متوقع إن شاء الله غير المتوقع مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد واضح واضح الكلام ولا ولا في حاجة والحرف ما ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره لكن هذا في الحقيقة مع صعوبته على المبتدئ فائدته قليلة اذا نقول أعطنا علامة اسم من أجل أننا إذا وجدنا هذه العلامة عرفنا أنه اسم أه هذه التعريفات يعني مع صودتها على الحفظ الحرف يعني الفائد الفائده بتاعتها قليلة لا لان ما بنحتاجهاش كثيره كثيرا التعريفات ديت يعني ما تحتاجش تعريفها لانه معروف محمد ضرب مثلا فعل من او الى حرف يعني الفرق بين الاسم والفعل والحرف ايه واضح يعني التعريفات مش زت أهمياء الكلام المهم الكلام اللي بعد كده بعد ذلك اللي هو إيه كيف نعرب ونفرق بين الكلمة المعربة والكلمة المبنيّة كلمة مرقوعة ولا منصوبة ولا مجبورة ولا مجموّع وهكذا كلام هذا هو المهم اللي بعد ذلك لكن تعريفات تعرف الاسم ما هو تعرف الفعل ما هو تعرف هذا كلام مع صعوبته لكن الفائده فائدته ليست عظيمه بالنسبه الذي ياتي بعد ذلك نبدا في علامات الاسم نعم نعم هي التي معنى لما مش عارف انا نسيت المثال ها ها لما التي معنا لما ولما لما ولما في لما كلمة تدل على الشرط اه يعني هي لما غالبا نحن بنسمعها كده نقول ف لا ولا فلما فصل طالوت بالجموع قال إن الله تليكم بنهر هذه لما ليست ليست هي التي معنى الجازمه هذه لما هذه ظرفيه تفيد معنى الشرط لما تذاكر تنجح يعني بمعنى حينه دي ليست معنى هذه لما ليست معنى لما دي هذه نعم التي معنى لما آه لما م... آه ل... في لما اللي هي ما الاستفهامي عندما تدخل عليها ما أقول لما لما فعلت هذا وكتابات توجد في الألف لما لما ممكن تكون لام توكيدية ودخلت علامات آه. بمعنى آخر لكن معنا هي لامة بالتجديد واحدة واحدة كده عندما نذهب هذا الشيء نغضح إن شاء الله علامات الاسم قال ابن آدروم رحمه الله تعالى فالاسمه يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض هذه أربع علامات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي العلامة الأولى الخفض والخفض هو الجر لكن الكوفيون لكن الكوفيون يعبرون عن الجر بالخفض والبصريون يعبرون عن الخفض بالجر وإلا فالمعنى واحد لكن هذا اصطلاح لهم أول علامة من علامات الاسم الخفض والخفض هذا عند الكوفيين اما البصريين أو البصريون فيقولوا عبرونا عنه بالجر عندما نقول مررت بزيد او بمحمد زيد او محمد اسم علامته الخفض عند الكوفيين او الجر عند البصريين اسم بمعنى واحد كذلك الباء هذه تسمى حرف خفض او حرف جر تقول حرف خفض او حرف ايه جر الاثنان بمعنى واحد والاختلاف في اللفظ فقط وهذا اختلاف في اللفظ ليس فيه شيء خلاف لفظي لا يضر بشيء البصريون يقولون الخفض البصريون يقولون الجر والكوفيون يقولون الخفض لكن الخض بنا أو الجر هذا لابد تكون الكلمة معربه تكون مجرورة ومعربه وليست مبنية ممكن مثلا مررت بجديد الباء هي هل نقول الباء دي اسم ما مجرورة لا الكسره التي تحت الباء هذه لا يشف كشرة بجر بل هي بناء على الكسر لانه للبقى دي حرف والحروف كلها مبنية حروف كلها مبنية اذا الخفض علامة من علامات الاسم بس خلي بالك لابد الكلمة تكون معربة تكون مجرورة هكذا مش اي كلمة تحتها كسرة نقوله بس ده اسم هيت وده مجرور لا لابد تكون معربه وتكون مجهورة مررت بزيد مررت بمحمد مررت بغلام الماء في الكوب أي كلمة الكوب هذه على مدوى الجر أو بمعنى آخر الخفض وهكذا نعم ممكن. نعم لا نعم يقول نقول مبني انت مثلا هي اسم لا تذهب الى علامه اخرى لو مثلا لو قلت مثلا انت طالبة مجتهدة او انت طالبة مثلا انت اسم ولا لا اسم ضمير والضمير نوع من انواع الاسماء ما علامته ها لا مبني على الكسر إذا قلت أنه علامته الجر خطأ لأنه ليس مجرور هو مبني على الكسر ولم نذكر هنا من العلامات البناء على الكسر على فكرة لا يوجد بناء على الكسر هنا عندنا العلامة الخطد أو الجر ما هي العلامة هنا؟ العلامة, العلامة هنا وإن كان يذكرها المؤلف هنا هي الإسناد إليه أنتي هنا وقع مسند إليه والمسند إليه لا يكون إلا شمن المسند إليه أنا أسندت إلى أنتي أسندت لها منها طالبة ويقولوا كده في البلاغة كل جملة مكونة من ركنين أساسيين مسند ومسند إليه دايما كده أي جملة كده شرطات اسمية ولا الفعلي مسند ومسند إليه لما أقول أنت طالبة أنت ده مسند ليه وطالبة مسند أو الاسند ليه ده هو؟ علامة من علامات الاسم علامة من علامات الاسم قال جاك ابن بالجر والتنوين والمدى ومسند للاسم تمييز حصل حصلت تمييز للاسم بهذه الخمسة والجر والتنوين والنداء والأل والإخناد إليه الخفض والجر الاثنان بمعنى واحد عسف محمد الاثنين بمعنى واحد لا فرق فيهما بين العلامة الأصلية والعلامة الفرعية ثم الاثنان بمعنى واحد ولذلك كنا حقال الخلاف خلاف اللفظي فقط لا فقط إن شئت فقل مخفوص وان شئت فقل مجرور سواء كان الخبض او الجر بالعلامة الأصلية وهي الكثرة او بالعلامة الفرعية وهي الياء مثلا في المثنى او الياء في الاسماء الخمسة او الستة او الى غير ذلك ليس هناك فرق بين العلامة الاصلية والعلامة الفرعية فيه ما ودفعنا. بعض الكتب يا شيخ محمد تكتب الجر فقط نعم واضح الله يسأل بعض ما يلي يا شيخ محمد بشكتين يعني زعيش والحادث لا لا, لا, لا. ما يسأل يا شيخ محمد بعض الكتب تكلم عن الجر ولم يسفر كلمة خبر وبعضها الآخر تكلم عن الخفض ولم يذكر كلمة الجر نأخذ من هذا أنه لا فرق بين هذا و... يعني شرح ابن عقيد مثلا تقرأ من أوله إلى آخره لم يذكر كلمة خفض نهائيا شرح الأذرية الجريد مثلا في سن عدد مثلا يذكر كلمة الخفض ولا يذكر كلمة الجر إذن دل عندما من... من... من... من نقرأ هذا وهذا يقولوا على الفرق بين هذا وهذا لأن لو كان هناك فرق لوجدت في كتاب ابن عقيل جر مرة وحفظ مرة وفي شرح الأزهري الجديد لقيت لوجدت مرة در ومرة حفظ لكن بعضهم اقتشر على الخفض اقتصر على الحفظ دائما والبعض اقتصر على الجر دائما إذا يأخذ من هذا أنهما الاثنان ابن ولازم إذا العلامة الأولى هي الحفظ والخفض هو الجر لكن الكوفيون يعبرون عنه عن الجر بالخفض والبصريون يعبرون عن الخفض بالجر وإلا فالمعنى واحد لكن هذا اصطلاح لهم فإذا وجدنا كلمة مخفوضه عرفنا أنها, أنها شم مثل مررت برجل كريم فرجل وكريم اسمان وعلامه اسميهما الخفض واضح العلامة الثانيه التنوين فيعرف الاسم كذلك بالتنوين ودائما كلمه الالف هنا هكذا تنطق الاسم لان همزتها همزتها همزته اصلا وهمزة الوصف عندما تكون في وسط الكلام تسقط في وسط الكلام فيعرف سيعرف الاسم كذلك بالتنوين فالتنوين لا يدخل الا على الاسماء فاذا وجدت كلمة منونه فاعلم انها اسم نعم فاذا قيل هذا رجل فرجل اسم لانه منون التنوين هو العلامه الثانيه وهو كما نعلم نون ساكنه تلحق اخر الاسماء لفظا لا خطا تظهر نطقا لا كتابه آه. وهي العلامه الثانيه من علامات الاسم بل جاء رجل رجل اسم علامته التنوين مررت بغلام كلمه غلام اسم علامته اثنان والله الاولى الجر مجرور بالباء علامة الثانيه التنويم الذي في اخره اذا العلامه الثانيه التنويم لكن نجد في بعض مثلا قال تعالى كلا لا نستعم أنا استعم بنماطية. عزيزتي، متنوين طب نستعم ده فعل ولا إيش؟ لا نستعم، استعم، أي؟ فعل. ما هذا؟ آه. ليست ليست متنوين هذا. هذه نون توكيد خفيفة. نون توكيد خفيفة. لكن في رسم المصحف هكذا. وعند الوقف يوقف عليها بالالف من أحكام التنون الخفيفة هذه أنها عند الوقف يصح الوقف عليها بالالف إذا وقفنا وقفا وقف اضطراري أو وقف اختباري مثلا أنا قد كلا إيه لنستعى كلا لنستعى فهذا لا يسمى تنوين وإنما هي نون توكيد خفيفة وليس تنوينا فأنا التنوين علامة من علامات الاسم ونشفع فعل وهكذا فإذا قيل هذا رجل فرجل اسم لأنه منوم، وإذا قلت مررت برجل فرجل اسم فيه علامتاه الخفض والتنوين العلامة الثالثة دخول الألف واللام والبصريون يقولون دخول ال والخلف في هذا بسيط يعني الكوفيون يقولون دخول الألف واللام والبصريون يقولون دخول ال في فرق من هذا وهذا لا خلف بسيط يعني خلف خلفة برضو لفظي كده ومع ذلك كل واحد يافد دكتور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 يعني عندما نقول الرجل هذه كلمة نترة عندما نقول الرجل صارت معرفة فال حرف تعريف حرف تعريف مكون من حرفين وطالما مكون من حرفين ينطف كل مرة واحدة ولا, ولا يفضل يعني عندما نقول خرجت من البيت هل نقول الميم والنون حرف جر ولا نقول مين حرف جر؟ نقول مين حرف جر على بعضه؟ ولا بيقول الميم والنون؟ لا مين على بعضه؟ قالوا خلاص. صلاح صلاح الحرف من على بعضه. خلاص هنا برضه نقول دخول ال. هل بقولي ولا؟ طالما الح لو الحرف من حرف واحد انطقوا برضه. مثلا مررت بزيد. أقول ذا حرف جر. الباء فبقول في بي حرف جر بقول الباء حرف جر لانه حرف واحد ما ذهبت لمحمد ما قلت لي حرف جر بقول لا حرف جر لانه مكون من حرف واحد نعم الله مم. طيب انك هذا ونكون ان شاء الله السلام الله يبركاته. Allahu <laughs>